119. هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين مَا ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم